122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. والمرسلات عربا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا 114. فإذا النجوم طمست 115. وإذا السماء فرجت 116. وإذا الجبال نسفت 117. وإذا 118. وما أدراك ما يوم الفصر ويل يومئذ للمكذبين 110. ألم نهلك الأولين ثم نت 117. <تصفيق> ونفعهم الآخرين 118. كذلك نفعل بالمجرمين 119. ويل يومئذ <للمكذبين> <ألم> 117. ويل يومئذ للمكذبين 118. ألم نخلقكم 129. فجعلناه في قراء متين إلى قدر معلوم فقدرنا 119. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء 124. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ويل يومئذ للمكذبين 125. انطلقوا إلى ما كنا اُم قَلِقُ إِلَى الظِّلِّ ذِي ثَنَاءٍ فِي شَوْمٍ لَّا ظَلِيلٌ وَلَا يُبْنَى مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا كَوْنٌ 124. ورين يومئذ للمكذبين 125. هل يومئذ للمكذبين Amém. Oh, you know. 117. ويل يومئذ للمكذبين 118. إن في ظنا 122. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون 123. ويل يومئذ 117. وإذا قيل لهم ركعون يركعون 118. ويل يومئذ أَن فبأي حديث بعده يؤمنون